نشيدنا مشاعر الحياة نشيدنا مطامح الدعاة نشيدنا مشاعر الحياة نشيدنا مطامح الدعاة نور الرجاء أثمة الضياء معاتي نشيدنا مشاعر الحياة نشيدنا طموح الدعاة نور الرجاء بسمة ضياء نشيدنا نا الجميل نشيدنا نسائم للجميل تهب من روض الهدى الجميل نشيدنا نسائم للجميل تهب من روض البدر الجميل نستغي أجرك ربنا والخلد في الجنة نشيدنا يصير بالعباد في عالم المحراب والجغاد نشيدنا يصير بالعباد في عالم المحراب والجغاد يحطم الأغلال الحياة نشيدنا مطالف الدعاء على شعوب تعشق الزياج ننوب كالحيران في الفجاج وفي يدينا أعظم الآيات نشيدنا بشائر بالنور والنصر والإيمان والسحرير نشيدنا بش ان يعرف الانسان ذاته وكيف يعرف ذاته اذا لم يعرف ربه ويذكره في كل مكان وفي كل ان رباه بذكرك عارف ذاتي ربه بذكرك عارف ذاتي حين انادي ma mola The bell will ابني متى انت رجايا ابني متى انت رجاية. رباه بذكرك اعرف ذاتي, رباه بذكرك أعرف ذاتي. بام بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي الهدل مدايا أنت رجال Quan بذكرك آيت Minä kuvittele, تبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان حبّي ريح وكوني إعطاراً إعطاراً حبي في الأرض وذر الأنوار حبي ريح الإيمان وكوني إعطاراً إعطاراً حبي في أرجاء الأرض وذر الأنوار فلا علل الأطراف الأرض تغدو أحراراً فلعل الأسراف الأرض ببت وأاحرارا ف على الأاف الأرض ببت وفرا فلا على الأساف الأرض ببط وأاحرارا من رّ الكدي تعم بالأمدي من رب الكود سعم بالأدي من رب كم جاب فمل البلدان يتشد الفكار قلب المشبوه بالضمائر ينتظر المطراء المطراء كم جاب فمل البلدان يتشد الفكار قلب المشبوه بالضمائر ينتظر المطراء المطراء كم جاب فمل البلدان يتشد الفكار قلب ينتظر فبل البلدان يسجد الجراث ورأى وس مت الشيطان تسوى البشرى ورأى وس مت الشيطان تسوى البشرى ورأى مت البشرى ورأى مت البشرى تعود احرارا فلعن الأرض في احرارا فلعن الأرض في الارض تنعم بالامني من رب الكون تنعم بالامني من رب الكونين تنعم بالامني من رب الكونين اريح الايمان وقندل والفقر والفقر نتمات في تغمر تاحاته آني بالبشري يا ريحة الإيمان وكنز العدد والفقر والفقر نتمات في تغمر تاحاته آني بالبشري تسمو بتسمو تفضكني في دنيا الخير تسمو بتسمو تفضكني في دنيا الخير تسمو بتسمو تفضكني في دنيا الخير <تصفيق> أكمو تقدري في دنيا الخيرين. قونا للقدرات أن يغني البشران. قونا للقدرات عيسي البشران. قونا للقدرات عيسي البشران. هب يا ريح الإيمان وكوني أطراف. في أرجاء الأرض ودر الأنوار. هب يا ريح الإيمان و. يا فارا يا فارا حبي في أرجاء الارض وذر لانورا فلا علل أثراب في الارض تبدو وحرارا فلا علل أثراب في الأرض تبدو وحرارا تنعم بالأمن من رب الكون تنعم بالأم الحياة إلى الشباب والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة. فيتيت الحق أنيبوا إلى الله التدين فيتيت الحق. the matter Thank you. The I'm the wa Ah Ai عاد طاهر البشير ربيع. عند الجاهليين مأوى اللهوي وكهف الملذات، وهو عند المؤمنين أجواء نورانية شفافة تشدو بعظمة الله وجلاله. كلما أمعنا ججاوة وتحال شمت في غوره الرقم